مهيع الوصول الى علم الاصول نظم الامام ابي بكر محمد بن محمد بن عاصم الاندلسي رحمه الله الحمد لله الذي يعلم ما يكون أو كان في الأرض والسماء منزل الكتاب بالأحكام ومرسل الرسول بالإسلام محمد أعلى الوجود منزله لدى الذي بالبينات أرسله هذا للرشد الرشد وللحق ي دعى عن ربه ما شرع فقرر الآداب والأحكام وبين الحلال والحرام فاستقى اللدين الذي ارتضى له فكان ناس لما مضى عليه رضوان من السلام وافضل الصلاه والسلام وبعد فالقصد بذا المظلوم تبييننا لاشرف العلوم من بعد علمي الكتاب والسنن وهو اصول الفقه اوضح السنن في راجز مهذب المقاصد ابياته الف بغير زائد نظمته مبتغيا للاجر لا للمباهات ولا للفخر قربت معناه باسهل لفظ ومقصدي تيسيره للحفظ وحين تم واستقل كافيا يردي في الاصطلاح حظا وافيا سميته بمهيع الوصول لمن يريد الأخذ في الاصول ومطلبي من منصف به اغتبط اصلاح ما يلفيه فيه من غلط والله يهدينا إلى فهوى لمستهديه خير هاجي القول في مذارك العقول ومقتضى تقسيمها المعقول مذارك العقول عند التح إما تصور وإما تصديق والأول الإدراك معنى ذات مفرادة كالجسم والحياة والثاني حكم مسند للذات إما على النفي أو الإثبات كالجسم حادث وما الكهل فتأوذا عن الأول تركيبا أتى كلاهما أو علم كلها وجب منه ضروري ومنه مكتسب عن الضروري سواه يحصل أو يلزم الدور أو التسلسل وخمسة أقسام ثان علم جهل وشك ثم ظن وهم فالعلم جازم لحق والجهل جازم سواه وافقا والشك ما يقبال فوق واحد على السوائدون أمر زائد والظن ما يرجح والمرجوح وهم إذا ما وجد الترجيح وعند حكم العقل تصديقا يرى لكنه بالنطق يدعى خابرا وهو لمن يحتج في قضية عليه دعوى أو به قضية والعلم قيل لا يحد إما لعسره أو للحصول فهما وحده قوم من أهل المعرفة وأقرب الحدود قولهم صفة توجيب تمييزا مع القيد فلا يحتمل النقيض فيما نوكلا القول فيما يوضح تصور حتى يرى مبينا مفسرا تصور يحصل في المعارف بالحد والرسم وبالمرادف تعريف ما هي شيء ان اتى بالجنس والفصل فحد اثبت والفصل ذاتي من الصفات كالنطق للانسان في الذوات فعند ذكر الجنس يلفى جامعا وعند ذكر الفصل يلفى مانعا فذاك للطرد وذا للعكس وناقص ما كان دون جنسي وإن أتى به مع الوصف الذي لزامل الذاتي فاروسمح في وهو كمثل الحد في حالته لذا سقوط الجنس أو إثباته والأحسن الاتيان فيهما مع بأقرب الأجناس حيث وقع والجنس بالعالي وبالآلات وإن لم يكن نوعا لجنس أو فاعي والنوع قد سموه جنس ثنا عندما يلفان انواعا لهمه مقسما وجتانا في اللفظ وما ادى دورا في الجميع فعنما واشترط بالجلي لا بالمساوي الميز والقفي وفي مرادف ابا من ان يرى عما او اخص مما في القول فيما يوضح التصديق ويكسب الظن او التحقيق اماره مفيد ظن سم ودعوا دليلا موصلا للعلم فاول اقسامه محصور وهمية مقبولة مشهورة وسم بالمقبول إخبار الثقه دون تواتر ترى محققه وسم بالوهمي حكما يشتبه ويوهم العقل لكن ليس به فكل ما الناس عليه اتفق او جلهم او من بفضل يسبق من عاده او غيرها توافق فذلك المشهور وهو السابق والعقل قد يحكم او لا يحكم بي ولا يخالف الملتازما والثاني عقلي وحسي وما ركيب من ذيني وسمعي سما وهو الكتاب عندهم بإجماع وسنة تواترت والإجماع كذلك العقلي عند الناظري منه ضروري ومنه ناظري في السمع والرؤيات ثم اللمس والذوق والشم حصار الحس وألحقوا بهذه الوجدان كالعلم باللذات والأشجان ثم الذي أفاده التركيب تواتر والحدث والتجريب زاد أبو المعالي والغزالي في قسمه قرائن الاحوال القول في تسمية الألفاظ وحكمها نقلا عن الحفاظ تعدد الألفاظ والمعالي وعن تباين كالطير والانسان وعكس ذا استوى حيث يحل معناه فهو الموت واعطيك الرجل وان بدا تفاوت المذكور فسمه مشكل كنك النور وفي اتحاد لفظ دون المعنى مشتاركا يدعونه كالأدنى وعكسه سمي في مثاله كمقسم وحالف لا باعتبار زائد في ذاته كالسيف والصاريم من صفاته في الاشتراك الوضع وغير ما بالوضع نقلا يدعى وسوف يأتي بعد ذكر النقل مفصلا في غير هذا الفصل القول في تنوع دلله وذكر ما يلفاه من حاله واللفظ إما أيد يدلنا على جميع ما له اسمه قرجمع أو جزئه أو لازم ما فارقه فأول دلالة المطابقة والثاني والثالث ذات ضمن وذلتزام والجميع يا <تصفيق> وفي التزام اللزوم يشترط في خارج وذهن أو ذهن فقط القول في التفريق بين مشتبه وهو اكيد يحصل التبين به وسم بالجزئي ما دل على منفارد بعينه مثل العلا وإن يكن لا يمنع التعدد بالذهن فالكلي يدعى آبذا وهبه في الخارج ذا تعدد او واحدا كالشمس أو لم يوجد وقال في المضمير عن خلافي بوضعه كليا للقرافي واختص في استعماله والاكثر من قال جزئيا يكون المضمر والجزء ما ركيب منه الكل والكل مجموع وذاك اصل وما اقتضى حكما لفرد فرد فسميه كليه بالقصد وما اقتضى حكما على فرض فقط فقد دعوا جزئية هذا النمط القول في التبين للحقائق بذكر مثل الضد والموافق إن نظرت حقيقة مع أرأ فأربع حالاتها باستقراء تباين كالحج والجماد فحكم ذا وذا على انفراد او التساوي صاهد بالقوه مع فارس او ما يكون نحوه وجود كل واحد يستلزم أن يوجد الثاني كذاك العدم او ان يكون كل واحد نص اعم من وجه ومن وجه اخص فذان ما في واحد علث فدلاله كأبيض وإنسان أو العموم والخصوص مطلقا بينهما كمثل أرض وانقا فنفي ذي العموم ينفي الثاني والعكس في الوجود ذو برهان ولا دليل عند إثبات الأعم أو نفي مخصوص على الآخر عارفهم وضبط ذا الباب بكل يحصل وذ الخصوص ما عليه تدقل مع صدقه من جهة يكن من جهتين فالتساوي لم يخن وإن تكن في الجهتين تكذب فحاصل تباين لا يحب. أو ما له الخصوص من وجه ومن وجه عموب فاتفهم واستبن وكل معلوم لفان ذوكرا نقيضا أو خلافا أو ضد يورا فالأول الممنوع أن يجتمع كالليل والنهار أو يرتافعا فذا وجود واحد مهما وجد يبدنت فالآخر واعكس ذا تجد ثم الخلافان الذان يمكنوا رفعوهما والاجتماع يمكنوا فما يدل واحد على فَبِحَالَتِكَ طَائِرٌ وَإِنْسَانٌ وَسَمِّي بِالضِّدِّينِ مَا يَمْتَانِعُ جَمْعُهُمَا وَذَاكَ ذَا يَرْتَافِعُ فَيُسْتَدْلُ بِوَجُودِ الْوَاحِدِ عَلَى أَنْتِفَاءِ الثَّالِدُ نَزَائِدٍ وبالبياض والسواد مثلا والحكم في جميعها قد انجلا القول في تبيين أنواع الحجج وما به استدل عالم فحد والحجه العقلية المشهورة أنواعها ثلاثة محصورة وهي القياس ثم الاستقراء وبعد بالتمثيل قسما جاءوا أما القياس المنطقي فهو ما أركيب مما فوق جملة سماء فجاب حكم عند ذا الترك إثباته أو نفيه المطلوب يدعى نتيجة وما ولادها مقدمات أعقم مفرادها فإن تكن جملاتها قطعية سمي برهانا بغير مرية وانتج القطعي بالضروره ان حاصلت شروطه المحصوره وان تكن احداهما مظنونه فينتج المظنون لا ماذونه لاجل ان مقتضى القطعيه له توقف على الظنيه والحكم إن يوجد على طريقه لأكثر الافراد في حقيقة فيغلب الظن بأن الحكم عم افرادها فذاك الاستقرى الأتم والحكم للجزء بحكم مثله سمي بالتمثيل عند أهله وذا الأخير أضعف الأقسام والفرق مأخوذ من الأحكام القول في حكم القياس الموطق وذكر محتج به أو في خمسة كل القياس قد حصل سفساقة شعر خطابة جدل والخامس البرهان يدعى وهو ما كانت قضاياه كما تقدما قطعية مثل البديهيات وحكمه من بعد هذا ياتي والجادل الذي هنا إثباته هو الذي تلفى مقدماته مقبولة في الحكم أو مشهورة وقد صورا كاذبة في صوره والقصد منه أن يكون الخصم يغلب خصمه به فيسمو ثم الخطابة التي تبنى على ما كان مقبولا وظنا حصلا فتقول النفوس مع قبولها ما يكون من محصول والقصد منها أن يميل السامع لما يراد منه وهو ضائع والشعر ذو التشبيه والتمثيل يبنى على المجاز والتخيل. وهو مع اليقين في بطلانه مؤثر في النفس ذا من شانه فأيده إثباته شيئا ما حتى يعود في الوجود وهما وهو أعم في اصطلاح الموطق لكونه نوما ونثرا فافرقي ثم الذي سم وهو منه سفسطه ما حاز في الكلام قصدا غالطا من جهه الالفاظ والمعاني او جهه التركيب في البرهان او نقص شرط من شروط الوضع او جعل وهمي مكان القطعي أو من طريق الحذف والإضمار وما لتغليط من انحصار القول في تنوع البرهان والحكم فيه واضح البيان وقسم البرهان للحمل في القسمة الأولى والشرطية، فالثاني قسمان، فمنه المتصل ومنه ما يدعونه بالمنفصل، وأول القسمين في البرهان إنتاجه يدعى بالقتران، وهو مركب كما تقد. من جملتين أو يزيد فعلما ويحصل الإنتاج من معناهما وقد ذرا محذوفه احداهما لكن مع العلم بها بحيث لا يحدث اشكال وبعد جوع لا تسليم حكم سلب او ايجاب او علمه شرا بهذا الباب وكل جملة دعوا مقدمة إذا القياس حازها متممة أجزاؤها الموضوع وهو المخبر عنه ومحمول وذاك الخبر ثم حدوده ثلاثة ترى فحده الأوساط ما تكررا وبعد ذا الأول سم اصغرا وسم بالاكبار ما تأخرا وسم صورا حيث حل الأصغر وسم حيث حل الأكبر وسم عند الفقهاء المسندا حكما ومحكوما عليه المبتدا وإن تكن نتيجة فسمها وجهد دليل في الفوقها فصل وسموا أضرب القضية محصورة مهملة شخصية فسم ما موضوعها جزئي شخصية كمثل زيد حي وما تكون ذاتها محتمله للكل والبعض فتلك المهم. فالطارح المهمال والشخصية مع كونه مجاب نوما فيا واستعملوا من بعد المحصورا ولفظه الحاصير سموا سورا وهو ككل في التي كلية ومثل بعض في التي جزئية اكلتاهما قسمان اما سالبه للحكم او مجيبه مطالبة والسور في كليه السالب لا شيء وليس بعد للعكس جعلا أربعة مضروبة في أربعة لكل شكل صور مجتمعه تشمال للمنتج والعقيم بمقتضى التركيب والتقسيم وصور الأشكال أربع فقط محصورة لذاك بالحد الوسط أعني به الأوساط وهو العيو فاعرف من الفقه بذا محلة فإن يكون محمول عند الصغرى مع كونه الموضوع عند الكبرى فذاك في الأشكال الف الاول والكامل الذي عليه عولا كأن بدا بذاته للنفس وغيره بالخلف أو بالعكس وينتج الأرباعة المطالب والغير للجزئي أو للسالب والشرط في الإنتاج كون الكبرى كلية ومنع سلبي الصغرى فالابره التي حواها المنتج ارباعه وغيرها لا ينتج وعكس ذا التركيب يلفى الرابع لبعد عنه وليس نافعا وبعضهم يجعله عكسا له فيكتفي به ويلغي نقله وخمسة منتيجة ولا تجي كلية مجابة في المنتج والثاني ما الأوساط محمول لدى قضيتين أربع ما وَاللَّذَا إِمْتَاجُهُ بِأَنْ تَكُونَ الْكُبْرَى كُلْمِيَّةً قَدْ خَالَفَتْ مِلْأُخْ رأي جاب نو سلبا وهذا الشكل لا ينتج إلا السلب حيث من جلا والثالث الذي يكون الأوسط بعكس هذا فيهما واشتارط إجاب صغره ولا تحلو ترى إحداهما كلية مهما جرى وكل ما ينتج جو هذا ابدا جزئيه قر والدى فصل ومهما كان في قضية في الكل سلب أو ترى جسئية فتتبع النتيجة الخسيسة ولا ترى تتابع النفيسة ويبطل الإنتاج مهما وقع من القضية جزئيتين فيهما معا فصل وعكس في القضايا يتضح تحويل جزئيها على وجه يصح فما يكون موجبا ينعكس جزئية مجيبه اذ يعكس والسلب كلياته اعكس مثلها وغيرها اتركها فلا عكس لها وسم بالنقيض حيث ياتي مخالفا في نفي او اثباتي فما ترى في حياتي حالة كلية نقيضها من غيرها الجزئيه فصل وما سمي بالمتاصل يدعونه تلازما وهو جلي وكل ما فيه من الأجزاء من شرط ومن جزائي وجملة أخرى تسمى استفنى بلفظ لكن وما في المعنى وجملة الشرط دعوا مقدما ثم الجزاء تاليا ورب سموه باللازم والملزوم يدعى به الشرط وذا معلوم والسور حرف الشرط في ذا الضروب ومعهدات النفي سور السلب فاستثني عين ما دعو مقدما فذاك عين التالي عنه لازما كذا نقي التالي عنه يلزم نقيض ما جاء به المقدم وذاك لللزوم دون العكس إذ يحتمل الثاني العموم حينئذ وليس ينفي نفي ما خص الأعم ولا الأعم يقتضي الأخص ثم وما به النقيض يستثنى دعو قياس خلف وهو غالبا بلو فصل وينتج القياس المنفصل لكن بالاستثناء مثل وهو الذي بعض أولي يدعونه بالسبر والتقسيم تعد فيه لازم مع فإننا في ذاك حكم جازم ونوع ذا القياس ما ركيب من قضية بها العناد يقتل فإن تعاند بين صرق وكذب فهي الحقيقة إذا ما تنتسب فإن يكن في الصدق وحده فذيء مانيعة الجمع دعوها فاحتجوا وإن يكن في كاذب فهذه مانيعة الخلو سموها به فاستثن في الأموال عينا ينتج نقيض غيره وعكس منتج والثاني كالأوال دون عك والعكس للثالث دون لبس فصل ومهما لم يقم دليل على قضية وذا تكميل ابطل نقيضها ومنه تستدل على ثبوتها كذا العكس استقل فحيثما ما كذاب شيء يصدق نقيضه والعكس وعكس أَيْضًا حققوا إياه محكم عليه يتحد في ذا وذا والحكم مثله وجد القول في ثلاثة الأحوال الوضع والحمل والاستعمال فالوضع أن يدل اللفظ على معنى وقسمين استقر أولا فغير مسبوق يسمى المرتجل وغيره المنقول إن كان انتقل دون علاقة وإن كانت له علاقة فذا المجاز حله وقصدنا باللفظ قصد الوب يدعى بالاستعمال عند الجمع بحيث ما كان من الحالات واختالفوا في مبدا اللغات فقيل وضعن باصطلاح من غبر وقيل بل علامها الله البشر والقول بالتوقيف في البعض نقل وكل ما قد فيه محتمل وسم بالحمل اعتقاد السامعي في قصد مستعمل لفظ واقعي مع كونه أصاب ما أراده أو لم يوافق قصده اعتقاده فصل وفي وجود لفظ مشترك في معنيين الخلف بهاد مشترك فمالك ليس له بمانع في حالة واحدة والشافعية واللفظ ذو المجاز والحقيقة. قادق فاف في حكمه طريقه وحكمه توقف إن ورد من كل ما يضيحوه مجردا وقد جاز الشافعي حمله على معانيه وقوّن قلّه أما الذي تعضده قرينه فتقطف سبيلها المبين I القول في المجاز والحقيقة على اصطلاح واضع الطريقه حقيقة سمي الذي استعمل في معناه والعكس المجاز يقتفي لكن بشرط أن ترى بينهما علاقة وذكر ذات قدما كلاهما قسماً الع... لل في واللغوي الاصلي والشرعي لكن بالاستعمال قد ينعكس حالوهما عند الذي هي ثم المجاز اقرب محسوره جهة العلاقة المذكورة أحوالها المجاز بالتشبيه أو باستعارة لقصد فيه أو باسم كل جيء للبعض به أو عكسه وليس بالمشتبه أو بمجاور يسمى باسم ما جاوره وذاك حكمه. كذاك إن سمي باسم للسبب مسبب والعكس غير مجتنب وما يسمى باسم ما يستقبل أو ما مضى والوصف ذاك يعدل والنقص في الألفاظ كالزيادة قد جاء بالمجاز في الإفادة ومنه ما يكون في الإثرات ومنه في التركيب والإسناد القول في العموم والخصوص والحكم فيهما على الموصوص أما العموم فشمول اللفظ في مدلوله لكل فرد فعرفي لفظ جميع بعد ما يدل على عليه مثل أجمع وكل والجمع مطلق بلا من و كذا اسمه ان كان فيه ما وصف ومفرد عري فبالاداه لكن اذا كانت لجنس تاتي ومن واي والذي وكل ما فريع منه وكذا مهما وما ثم متى تعم في الزمان كحيث ثم اين في المكان وفي سياق النفئ عمت ناكرة والخلف في الفعل به لن تنكر وفي خطاب الناس في الإفهام يندرج العبيد في الأحكام كذا الخطاب للرجال يشمل في حكمه النساء حيث يقبلوا في غير ما قد قصّه الدميل من الفريقين وذا تكميل فصل لديه يذكر الخصوص وحد وما به التخصيص فحده اخراج بعض ما استقر في جهه العموم قبل ان تقر ثم المخصصات منها متصل كالشرط والغايات غير منفصل كذلك الوصف والاستثناء حكم الجميع عندهم سواء ثم سوى الوصف إذا ما يرد من بعد أشياء بذاك تقصد فمالك إلى الجميع رده وذو العراق للأخير وحده ونوعها الثاني يسمى المنفصل لكنه على ضروب يشتمل العقل والسنات والكتاب نصا ومفهوما بلا كذلك الحس وفعل الشارع وما اقره بلا منازع ومثل ذا الإجماع عند وإنما الخلاف في القياس وكلها تخصص الكتاب ومثله السنات بابا بابا والعرف كالعادات لا يخصص وقيل بل كلاهما مخصص والخلف في العطف على ما خص أو عطف الذي خص عليه قد روى كمثل مراوي له قد خالفه فعمه ولا تكن مخالفه وجائز تحصيص ما عما إلى بقاء واحد له مهما على وجاز تحصيص العموم الواقعي للسبب المخصوص عند الشافعي والاكثر التعميم قالوا قد وجب ان مستقلا قد اتى دون السبب وان اتى من غير ما فهو له تالي بكل حال ثم الذي خصيص يبقى حجه من بعد ذال المقتفين له وجائز تأخير ما قد خصصا كمثل يوصيكم بنحن خصصا والجمع عند مالك أقله ثلاثة واثنان عنه نقله واللفظ في الخصوص والعموم في أربع يحصار بالتقسيم إذ كل نوع منه ما قد أطلق إما لمثل أو لعكس مطلق القول في الحكم في الاستثناء من المخصصات للأشياء وحده إخراج بعض يدخل في الحكم بالاداه كيما يفصل وهو من المنفي إثبات ومن نقيض يكون نفيا فاستبد والمقتضي دخول ما يستثنى علم وظن أو جواز أو لا فالعلم مقتضيه في الخصوص مما كعشرين على الخصوص والظن يقتضيه في الظواهر وفي العمومات بغير حاجة كما اقتضى الجواز في الزمان كذاك في الأحوال والمكان فصل ولا يجوز ما يستثنى من جملة جميعها في المع وجلها يمنعه بن الطيب وغيره فيه الجواز يجدبي والوصل فيه لازم وما وصف عن بن عباس ففي باب الحنف فصل والاستثناء إن تعددا ولم يكن في قصة منفاردا فالزوج راجع لحكم أصله والفرد كالأوهال في محله القول في المطلاق والمقيد والحكم فيهما وفي المقيد وسم بالمطلاق كليا خلا من كل تعين اذا ما لذاك لا يكون الا ناكره اذ بالشياع قد غدت مشتهره واكتاف في الحكم عليه ان بدا بالفرد منه اي فرد موجود ثم الذي يدخله تعين ولو بوجه كيفما يكون من وصف لو شبه له مقيد فذاك قد سموه بالمقيد وذان امران اضافيان بمقتضى الإبهام والبيان فرب مطلق بنسبة يرد مقيدا بنسبة وعكس تجد فاحمل على الإطلاق مطلقا وجد دون مقيد له حيث يرد وحمل على تقييده مقيدا ليس له من مطلق إن واردا فصل وقس مطلقا في موضعي مقيدا في آخر لأربعي متوفق الحكم لديه والسبب فهنا الحمل على القيد وجب وعكسه الإجماع فيه عاقدا في عدم الحمل على ما قيدا والخلف في مختلف في السبب للحكم مثل عكسه في المذهب والشافعي فيهما قيادما أطليق والنعمان للمنع عندما القول في الظاهر والمؤول والنص مع مبين ومجمل النص ما دل على معناه ثم ابى احتمال ما لما سواه وان معنى بمعنيين يحتمل فصاعدا فسمه بالمحتمل وهو مع الرجيح ظاهر وفي مقصود مرجوح مؤول قفي وان يكن في كل ما يحتمل على السواء فاسم ذاك المجمل وما لمعناه يرى تعينه بالوضع او ضميمه تبينه فهو مبين بعكس المجمل ويشمل الظاهر والنص الجلي ويحصل البيان في الأشياء بالقول والمفهوم والإيماء والفعل والإقرار والتعليل والكتب والقياس والدليل ثم الدليل عندهم بالنقل دليل حس ودليل عقلي فصل ولا يجوز في البيان تأخيره عن حاجة الإنسان وجائز فيه بالارتياب تأخيره عن زمن الخطاب ومطلق التحريم أو ما حل في الاعيان ليس مجملا لاجل ان عرف الخطاب عينا في كل معنى حكمه وبينا وقد اتى المجمال في الكتاب وفي الحديث دون مغتياب القول في لحن الخطاب ثم في فحواه مع دليله حيث قفي لحن الخطاب معمل للعلماء من ليس للظاهير منه منتما لأنه تقدير شيء قد حذف قام به المعنى وزال إذ عرف فصل وتنبيه الخطاب سمي فحوى الخطاب عند أهل العلم وسمي المفهوم ذا الموافقة إذ حكمه المنطوق فيه وافقة يثبت للمسكوت عنه حكم ما نص عليه وهو لولا منهما وهو على ضربين تنبيه على ما قل بالأكثار أو عكس جلا يلحقه بالنص جل الناس لذا ارتضاه منكر القياس فصل وما سماه من تقدما باسم الدليل في الخطاب وهو ما يثبت للمسكوت عنه مطلقا ناقيض حكم ما به قد نطقا فانه المفهوم ذو المخالفة ومالك الحج به من خالفه والشافعي مثله قال به فخالف النعمان في مذهبه وليس في المنطوق خلف يعلمه بأنه الحجات فيما يفهم وإن جرى المفهوم مجرى الغالب فتستوي في منعه المذاهب كذا إذا بوليغ في الحكم فلا حكما لمفهوم وإن هو أنجلا فصل وذا المفهوم في تسع ورد في الشرط والعدلات ثم في العدم والوصف والغايات والزمان ثم في الاستثناء والمكان والحصر ثم الحصر بالأدات كإنما في حيز الإثبات أو كجميع ما به يستثنى يقدومه نفي عليه يبنى ومنه بالتقديم للمعمول او خابر عند اولي التحصيل والخلف للقاضي وللغزال في الوصف موقول بلا اشكال وزيد للدقائق مفهوم اللقب وهو لما يلزم عنه مجتند القول في المقتضيات الوارد فيها تعارض على المقاصد فان تعارض احتمال قد رجح مع عكسه فالحكم للراجح صح وذاك كالعموم والنسخ والمجاز والتأكيد أو ما كالاستقلال والتأسيل والنقل والتضمين والتأويل والحذف والترتيب والإفراد مع ما لكلها من الأضداد فالأصل من كل على الفرع له. مقدم فاعرف بذا محله إلا إذا الدليل دلنا على إرادة المرجوح حيث استعملا فيحصل التقديم للمرجوح بما تبدى فيه من وضوح فصل وكل قدم الشرعينيا إذا اتى يعارض العقلية كذاك في العرفي أيضا حاكموا معلو غوي حكم عرف قدموا وإن قام بين مرجوحين تعارض حكمت في هذين بمقتضى الأقراب حكما منهما سبيل ما قد روسما فقدم التخصيص إن تعارضا على المجاز والطرح تعارضا ثم على الإضمان ذين قدما كما على النقل الجميع قدما وقدم النقل وما تقدمه على اشتراك ولتكن ملتزمه وكل ما سمي قلبه به ولا تنقل بنسخ ما وجدت محملا وإن تعارض راجحا مجازي حقيقة بالعكس لا توازي فقدم النعمان للحقيقة مخالفا تلميذه طريقه وقال فخر الدين بالتوقف إذ لم يجد لواحد من نصر فيه القول في الأمر وفي أحكامه والحكم في النهي وفي أقسامه والأمر للوجوب إن جريد من كل قرينه به قد تقتر وقيل للندب وذا القول انتمى ما لغير مالك وجل العولما مع وجودها فيه على ما تقتضيه واتخذه محملا من نذب لو وجوب لو إباحة متابعا في ذلك التضاحة وجاء للتعجيز والتهديد وجاء كالإخبار لل. وقيل نهي عن جميع ضده وفي الأصح ليس لا من قصده والحق في اقتضائه الفورا وفي هل يقتضي التكرار أو لا فعرفي وبعضهم من بعد نسخ يستدل به على الجهاز والمنعون قل وكونه يدل في نأمور به على الإجزاء والنهي للتحريم ياتي دون ما قرينه فيه لجل العلماء وقال للكراهه الاقل وان اتت قرينه تدل فهو على ما تقتضيه يحمل تحريمنا كراهه لا يعدل والنهي يقتضي فساد ما وقع أن نهي عنه مطلقا حيث يقع وقال فالقاضي لذا الفريق وقال فخر الدين بالتفريق ففي العبادات كأهل المذهب وفي المعاملات كابن الطيب ويقتضي الفور مع التكرار على الأصح فيه والمختار وهو ما في نقه ضائن بضد لما مضى في الامر قبل يستند القول في تفسير معنى احرف كثيره الوقوع والتصرف الباء للالصاق او ظرفيه ولاستعاله وتعليليه ول واصطحاب وقسم وربما زيدت وذا قد يلتزم وتوجد اللام على الإطلاق للاختصاص أو للاستحقاق والملك والتأكيد والتعليل والأمر والدعاء للتفصيل ومن لتبعيض وللبيان ولبتعيض غاية المكان وقد تزاد ثم للظرفية أو ساببية بغير مرية حتى لغاية بحيث ما تقع ولانتهائها الى او مثل مع والكاف للتشبيه والتعليل اما مع التشديد للتفصيل والواو منها حرف عطف ارتسب من غير ترتيب وواو للقسم وواو رب ثم واو الحال ثم التي توصي للأفعال والفاء للعطف مع التعقيب كذا اتت للربط والتسبيب وتوصم الفعل لامر قبله وثم للترطيب ثم المهله لكن ولكن للاستدراك للنهي لا والنفي باشتراك وقد ترى زائده وعاطفه وعطفها يحكم بالمخالفه إما لتخيير لدى الأعلام أو شك أو تنويع أو إيهام وزدل أو معمال إما ذوكرا إباحة ومثل واو قد ترا وأن لتفسير ومصدرية كذاك كإن للنفي أو شرطية كلتاهما زائدة مؤكدة ليده وذات تخفيف من المشد كذاك كإن حالة التشديد بالفتح أو بالكسر للتأكيد لما على نوعين إما نافية إما وجوب لوجوب آتية لولا لتحضيض وعرض وضعت ولامتناع لوجود وقعت ألا لاستفتاح تأتي والعرض والتحضيض والتنبيه لو لامتناع الامتناع قد أتت وفي التمني حكمها أيضا ثبت القول في تنوع الأحكام وذكر ما لها من الأقسام لخمسة قسيمة الأحكام فواجب قابله الحرام وقوبل المكروه بالمندوب ثم المباح خامس الترتيب ما طلب الشرع بجزم فعله فذلك فذلك الواجيب فاعرف فضله وإن يكن بغير جزم يطلبه فذاك من ندبه غدا يستصحبه وإن يكن يطلوب ترك الفعال جزما فذا الحرام عند الكل وإن يكن يطلوب تركا دون ما جزم فذا المكروه عند العلماء وَسَمِّ بِالْمُبَاحِ بَعَدُ كُلَّمَا وَرَدَ إِذْنٌ فِيهِ لِلشَّرْعِ التَّمَى القول في اسماء ذا الاقسام وما لها في الشرع من احكام وسم باللازم والمكتوب والفرض والمفروض ذا الوجوب والفرق للنعمان بين الواجب والفرض منقول لدى المذاهب فالواجب الثابت عن ظنيه أديه والفرض عن القطعي وانقسم الفرض إلى قسمين فرض كفاية وفرض عين فما على كل مكلف يجب ففرض عين كالصلاة قد كتب والثاني من وفاه في العباد يسقط عن سواه كالجهاد وان راى جميعهم اهماله فكلهم باء باثم ناله فصل ومن اقسامه المخير وعكسه مرتب سيذكر مثاله كفاره اليمين فالفرض واحد بلا تعيين قيل إن فعله يعينه ثم المرتب الذي يبينه ما ليس تجزي خصلة مؤخرة وهو على ما قبلها ذو مقدرة ومثله كفارة الظهار الحكم بالترتيب فيها جاري ومنهما زمانه موسع وهو الذي أكثر منه ياسع منه بطول العمر كالحج وقد يكون محدودا بوقت وأمد ثم بكل الوقت في المقدر تعلق الوجوب عند الأكثر وقيل بل بجزئه والفعل منه على التعين يستدل وتابعوا النعمان فيما حققوا باخر الوقت الوجوب علقوا والمنتهى للشافعي علقه باول الوقت فكن محققه وسمي المندوب بالتطوع وهو مراتب لدى التنوع فضيله وسنه ونافله كلها الخيرات فيها حاصلا وهو على قسمين مال العين مثل صلاة الوتر والعيدين وربما يكون كالأذاني كفاية ليست على الأعيان والأفضل السنات ثم المستحب وهو فضيلة بقول من أحب فصل وللحرام أسماء أخر منها المحرم الذي قد اشتهر والذنب والممنوع ثم المعصية وال إثم والمحذور ثم السيية وربما سمي مكروها لدى بعضهم والمنع فيه قوصدا وقسم الحرام للكبائر كالقتل والزور وللصغائر وقد ترى كراهة المكروه غليظة وقد تخف فيه ثم المباح عند الاستعمال المي بالجائز والحلال وربما قد عين المباح بمثل لا باس ولا جناح وهو الا سواه قد ينتقل مع اعتبار ما به يتصل القول في الشروط في التكليف وحكمها باحسن التعريف ويحصل التكليف للأنام بالعقل والبلوغ والإسلام ثم حصول الذهن حال الفرض ودعوة تبلوغ من في الأرض وظاهر المذهب منه استنبطا في عدم الاكراه ان يشتارطا ولا اعتراض بالزكاه توجب في مال غير بالغ وتطلب ولا بما اتلى فاذ وليه مخاطب بذاك او وصيه ولا اختلاف في اولي الكفران انهم مخاطبون بالايمان وانما الخلاف ذو وقوع هل هم مخاطبون بالفروع والاتفاق انها لا تقبل الا اذا الايمان منهم يحصل القول في الاوصاف للعباده وذكر ما فيها من الإفادة من وصفها الصحات والاداء عكسوهما الفساد والقضاء وبعدها الرخصات والعزيمه والكل تبدي بعد ذات قسيمة إن وقعت عبادة وقد مضى وقت معين لها فهو وما يكون موقعا منها لدى وقت معين له فهو وَقَالَ وقال بعض الناس اوجب القضاء امر مجرد وقيل ما مضى وبالاداء والقضاء يوصف بعض العبادات وذاك الاعرف وبعضها يوصاف بالأداء على انفراجه من القضاء وبعضها يعرى عن اتصاف بذا وهذا دون مخ في والحد للصحات عند من مضى ما وافق الأمراء وسقط القضاء وهي من الإجزاء عندهم أعم إذ هو وصف في الوجوب يلتزم ويدخل الفساد في العبادة فيقتضي دخوله الإعادة وهو متى يدخل في العقود فحكمه الإخلال بالمقصود وسم بالرخصات ما اقتضى السبب من فعل ممنوع وترك ما وجد وبعضها قد يبلغ الوجوب وبعضها الجائز والمندوب وفعل نوترك إذا ما لازما عزيمة سمية عند العلماء القول في التحسين والتقبيح والحكم فيه ما على الصحيح والحسن والقبح إذا ما حقق على ثلاثة لديهم أطلق فأول ما الحسن بالموافقة للطبع ثم القبح ما لا وافق والثاني ما آف استعماله بنسبة النقص أو الكمال وذان الافتقار فيهما لأن يبين الشرع القبيح والحسن وإن يكن ما ما دح الله الحسن وما عليه بالثواب منه من وضده القبيح ما قد ذمه واستوى جاب العقاب من قد أمه فهنا هنا الخلاف كل فاعله للأشعريين وللمتازلة فالأشعريون يقولون بأن ليس بغير الشرع يعرف الحسن أو ضده اذ ليس حكم يثبت قبل ورود الشرع وهو الأثبت والحسن والقبح لدى المعتاز له العقل قبل الشرع كان حصله اما ضرورة واما بالنظر او لم يصل فيه لمعنى معتبر فالأولى الشرع فيه ما أتى مؤكدا ما بالعقول أثبتا والثالث الشرع به أظهر ما لم يصل العقل إليه منهما والأبهرى قائل بالمنع في جملة الأشياء قبل الشرع وقال بل مباحة أبو لفضيله الدكتور توق فلا حرج القول فيما توقف الأحكام عليه وهو عندهم أقسام الشرط والمانيع ثم السبب في كل اعتباره مما وجب فالسبب اللازيم منه إن جد أن يوجد الحكم وإن يفقد فقد والشرط ما اللازم فيه إن عدم أن يعدم الحكم الذي به التزم وليس لازما به إن أي يعدم الحكم ولا أن يوجدا وعكسه المانيع مهما وقع، فلازم للحكم أن يرتافعا وباب لازم له إن عودما أن يوجد الحكم ولا أن يعدم، ثم من الأسباب للمكلف ما هو مقدور له ومن ورب شيء مانع شرط سبب لكن مع اختلاف ما له انتسب وما بدا في صورة من ذلك فلا يكون غيرها هنالك فصل وتكميل عميم المنفعه وهو الشروط قسمت لاربعه شرعيه كالطهر للصلاه عاديه كالاكل للحياه عقلية فيما اقتضت من حكم مثالها الحياه شرط العلم لفظيه شرط الاداه وما دمين معناها وما وَمَا فإن لمشكوك عليه تدخل ولو لماض ليس عنه تعدل ثم إذا وهيا على المعلوم تدخل والمشكوك في التقسيم وذا الذي يجعله وقرر الأوصاف والحق فيه أنه كغيره يسير فيما يقتضي كسيره وفي القزام الشرط ممن قد وجب حصول مشروط به وهو السبب القول في تنوع الحقوق بنسبة الخاليق والمخلوق وجرح حملة الحقوق إذ تعين ثلاثة أقسامها تبين فخالص لله كالصلاة والحج والصيام والزكاة والثالث ما يختص بالعبد فقط كالدين إن أسقاطه العبد سقط وثالث كمثل حد القذ في فذا الذي فيه اتوب الخلف فقيل الله فيه يغلب وقيل حق العبد فيه اغلب القول في وسائل المقاصد والحكم في انواعها للقاصد موارد الاحكام اما مقصد وهو الذي لا لي سواه يقصد اما وسيله له توصل حكمها عن حكمه لا يعدل. في الندب والوجوب والحرام وغيرها من سائر الأحكام وحيث يسقط اعتبار المقصد فليسقط اعتبارها وليفقد القول في الجائز للمكلف في سائر الاعيان من تصرف أوله إن شاء بادي في غير مملوك للصياد ثانيه نقل ملك شيء قد ملك من ذمة لغيرها فقد ملك مع عيوض كالبيع أو دون فيه هبه ومثلها إذا عرض وثالث اسقاطه لحق من غير تعويض كمثل العتق أو ما مع تعويض حارم بالنفس عليك العفو بالمال ومثل الخلع الرابع القبض باذن الشارع او اذن غيره كمثل البائع الخامس الاقباض وهو قد يرى بالفعل كالدفع لشخص ما اشترى او نيه كالقبض والاقباض من اب لمن في الحجر منه مرتهن وسادس ملتزم الإنسان مثاله النذور. والسابع الخلط كمثل الشاركة على اختلافها لقصد البركه والاختصاص عندهم بالمنفعه ثمين قسم مثل الأرض المقطعة وتاسع منها بالإذن الواقع إما في لعيان أو المنافع والعاشر الله وهو ينقسم إلى ثلاثة جميعها علم إما لاصلاح جسوم الناس كالأكل والذكاء واللباس إما لدفع الشر والضرر كقتل ما يؤذي من الأشياء إما لحق الله مثل كسر ص قليب لوك قتل أهل الكف ختام ما قديم من أقسام الزجر والتأديب بالأحكام وهو يرى ما مع التقدير أو دونه كالحد والتعزير القول في الأدلة الشرعية وأولا في ذكرها جملية وذلك النص. والاستنباق ونقل مذهب به يناقو فالنص في السنات والكتاب وحكمه يذكار في ابواب والنقل للمذهب في الإجماع وهو اتى مختلف الأنواع كذاك الاستنباق ذو أجناس كمثل الاستدلال والقياس وينتهي تنوع الدليل لنحو عشرين على التفصيل وبعضها مستاند إليه وبعضها لم يتفق عليه وكلها نذكوره مفصلا حتى يعود حكمها محصلا فصل وإن الأصل في الأدلة هو الكتاب عند أهل الملة نعني به القرآن وهو المكتب في المصحف الذي اتباعه وجب لأنه حق برقق لدينا بنقله تواترا إلينا بالسبعة المقارئ المشهورة أو ما يضاهيها من المأثورة كالمقرأ المروي والمنسوب لبني محيصن وعن يعقوب والشرط عنهم في جميع الأحرف صحات نقل ووفاق المصحفي ولغة العرب وهب على بعض الوجوه واللغات حصلا وما على خلاف هذا قد وجد فللشذوذ ينتمي حيث يرد لكنه يدعى قراءة ولا تقرا به القرآن فيما نوقلا وقيل الاحتجاج عند مالك به على شيء من المدارك والظاهر اعتداده ببابه لنقله اياه في كتابه وهو لدى النؤمان في مذهبه كخابر الاحاد يحتج به وقد اتى المجاز في القرآن كغيره من سائر المعاني جزما على نهج كلام العربي إذ قد أتانا بلسان عربي كما أتى معرب اللغات فيه كالاستبراق والمشكات فصل وحصر سنة المختار في القول والفعل وفي الإقرار قول رسول الله كالقرآن لمن به يحتج في المعاني وفعله إن كان في العادات دل على الجواز والثبات ويحسن اتباعه فيه لنا كيفية أو صفه أو زامنا وان يكن في القربات ما فعل فهو على ثلاثة قد اشتمل ففعله لغيره مبينا الحكم فيه حكم ما قد بينا وفعله ممتافلا لأمر الحكم فيه حكم ذاك الأمر وفعله مبتاجئا دون سبب قيل على الندب وقيل بل وجب والحكم في حق الرسول إن ثبت فمثبت لأمة له انتمت إلا إذا ما دلنا الدليل بأنه اختص به الرسول فرع وبالفعل الذي قد يفعل جميع أنواع البيان يحصل من نسخ لو تأويل لو تخصيص أو من بيان مجمل موصوص وان يعارض قوله ما فعل فالخلف في الترجيح عنهم نوقلا وراجح على الأصح القول لأجل أوصيغاته تدل وذا إذا ما جوهل التاريخ وأول مع علمه منسو وثالث جاء به التفصيل هو الذي أقره الرسول وذاك ان يسمع شيئا أو يرى فعلا فلم يكن لذاك منكرا فانه مع عدم الموانع يدلنا على جواز الواقع وكل ما في عصره قد وعلاء من غير أن يذكره قرف الصلاة إن كان في العادة مما يخ عليه لا حجات فيه تلفا وإن يكن ليس له خفاء فذا وما أقره سواء واختالفوها الشرع من تقدم شرع لنا في غير ما قد أحكما ثالثها ما شرع الخليل شرع لنا وفرقه نبي القول في تبين حكم الخبر نقلا وإلغاء وحكم المخ والنقل للأخبار عند الإسناد نقل تواتر ونقل آحد فالخابر الذي له إشاعة وهو الذي تنقوله جماعة محال أن على الكذب ذاك تواتر إليه ينتسب والخلف في عداتهم فقيل سبعون وقيل اثنى عشر وقيل أدنى مقتضامئين وبعضهم حدا بأربعين وقال فخر الدين ترك الحصر بعده أولى بهذا الامر ومذهب الجمهور أن الأربعة خارجة عنه فكن مت اشتركوا <تصفيق> والعلم حاصل من التواتري لكن بشرطين لدى المعتبر أن تستوي في كثر ناقليه واسيطة مع طارفيه فيه والثاني أن يكون مسندا لما بالحس لا من ناظر قد علما والعلم ايضا حاصل بالخابري من طرق ليست من التواتر، وهي إذا المخبار عنه بالخبر نعلامه ضرورة أو بالنظر وهو كذاك بين الحصول من خبر الله أو الرسول وواضح حصوله من خبر مجموع لمة التزاما فانظر كذاك من قرائن الأحوال عند أب المعالي والغزالي ونقل عدلين لدى ابن حزم فيما يراه موجب للعلم. فصل وأما قابر الاحادي فالعلم منه غير مستفاد لكن يفيد الظن في الأمور وهو بنقل واحد مشهور أو نقل جمع لم ينالوا في الورى حد التواتر الذي قد قرر وهو مع الشروط فيه بحجه عند اولي العلم اتبع نهجه فصل ومنها أن يكون الواعي مميزا في حالة السماع وهبه غير بالغ وحينا يحدث التمييز لا يكفينا بل شرطه البلوغ لا محالة والعقل والإسلام والعدالة والعدل من يجتالب الكبائر مع التوقي بعد للصوائر وكل ما يقداح في المرؤة من المباحة سوى ثم بالاختبار أو بالتزكيه عدالة تثبت فيه مفضية ويحصل التجريح والتعديل بواحد ومنعه منقول وما روا فاسق ومجهول في حاله ليس له قبول والخلف في رواية المبتادع في الرد والقبول مما قد وعي وكل واحد من أصحاب النبي عادل لما به من الفضل حبي ومن شروطه التي فيه تجب ألا يكون النقل بين الكذب بكونه مخالف لما علم ضرورة أو بتواتر حتم أو بدليل قاطع أو شأنه تواتر فلم يقم برهان ثم من الشروط عند مالك ألفقه في الراوي لدى المدارك فصل ولا يخداح في الرواية عند أول التحقيق والدراية ما كان من تساهل الناقيل في شيء سوى علم الحديث فاعرفي ولا خلاف أكثر الناس في ما رواه وأجاد نقله ولا جهالة اللسان العربي أو كون ما يروي خلاف المذهب ثم الرواية ضروب جملة أرفاعها السماع من شيخ الله ثم تلي قراءة عليه ثم سمع قارئ لديه ثم تناول به قد واجهه ثم إجازة له مشافها وبعدها إجازة الكتابة فهذه مراتب الرواية. ثم للفظ ناقل الصحابي ست مراتب بالاغتياب أولها حيث يرى يقول حدثني أخبار الرسول ومثل ذا سمعته وقال لي فالكل نص في تلقيه جلي ثم يليه من يقول أخبار أو قال أو حدا فسيّد الورى ومثل هذه بلا اشتباه حيث يقول عن رسول الله وكلها على التلقي تحمل فهي به ظاهرة اذ تنقل وبعدها من قال في نقل الخبر ما رسول الله عن ذلك أو أمر فهذه فيها احتمال هل سمع ذكا من الرسول ليس يمتنع ربيعه ما يرفع التعين مثل أمرنا قبل او نهينا إذ احتمال فيه ثان ظاهر هل الرسول أو سواه الامر إلا إذا يروى عن الص We'll be right فيحصل التعين للتفريق إذ ليس مأمورا لموقر سالفا غير النبي الهاشمي المصطفى ثم يلي خميسة وهي إذا ما قيل والسنات عندنا كذا فالقصد سنة الرسول حيثما أطليق هذا اللفظ عندنا وبعدها إن قيل كنا نفعل فذا سوى عصر الرسول يقبل ولفظ من ليس صحابة على مراتب عندهم قد جمع حدثني سمعت أو أخبارني مرتبة أولى لأمر بيني وهو إذا ما قال حيث يقول قال رسول الله فهو المرسل ومالك يجعله كالنعم الشافعي حجة مهما كان ثانية قولون عم لمن حضر فاستفهموه اسمعت ذا الخضر اعلام إعلام عنه يعي إشارة برأس رابعة أن يقرأ القاري فلا ينكير مقرؤ عليه ما تلا ثم الحديث نقله بالمعنى الخلف فيه والجواز أدنى واشتارط المجيز ألا يلفى وقد أتى بما يكون أخرى ولا يرى يزيد في المعنى ولا ينقص منه عندما قد ناقلا القول في النسخ وفي المنسوخ والناس في المعلوم بالتاريخ النسخ رفع الحكم بعدما أقر في سنة وفي كتاب يستقر وغير هذين كما لا ي كذاك لا ينساخ حين يرسخوا وإنما يكون في الأحكام أو خابر يأتي بحكم سامي والنسخ جائز لدينا عقلا وواقع شرعا وآتي نقلا وإنما أنكره اليهود وقولهم بشرعهم وليس لازما به ما ألزموا من البداء بئس ما قد زاعموا إذ البداء رفع حكم ياقع لم يسبق العلم بأن سيرفعوا وينسخ القرآن بالقرآن دون خلاف بين أهل الشان لكن أقوال الخلاف اشتهرت في نسخه بسنة تواترت ومنع نسخه بنقل الآحد عند سوى البهجي أمر ومن أولي الظاهير من قد وافقه وغيرهم ليس له موافقه وتنسخ السنات بالكتاب وما تواترت بلا وتنسخ الآحاد بالآحادي وذو تواتر بخلف في, القرآن في الحكم وفي اتلاوة وفيهما مع القفي ويعرف النسخ من النص على ثبوت ضد أو نقيض حاصل كذاك من نص على وفيع ومن علم بإجماع عليه فاستبن وناسخ من شرطه تأخيره وعكسه بعكسه تط ويعرف التأخير بالنص على ذكا وبالوقتين علما حصلا ونقل موقول إلى المغاير قبل رواية الحديث الآخر والنسخ بالأخف أو بالأثقل والمثل جائز ودون البادل وحاصل من جملة الفرق بين النسخ والتخصيص القول في حقيقه الاجماع وذكر ما فيه من الانواع اجماع لمه اتفاق العلماء لكن على حكم الى الشرع تما وهي لديهم حجه معتبره أحكامها عند 117. مقررة والاعتبار باختلاف خارجي ورافض عن الصواب خارجي ومالك أجاز أن ينعاقب عن الدليل او قياس قد بدا وعن اماره لديه يحصل وهو إذا ما كان يومين طلو عن خابر الاحاد فالخلف فقيل فيه حجة وقيل لا فائدة وأهل كل عصر إجماعهم كمثله في الأمر وغير مشروط جميع الأمة إلى النشور لانتفاء الحكمة ولو قضاء العصر مما يشترط وقال قوم إن ذاك مشتر وغير اجماع الصحابه التزم داود ان ليس بحجه يؤم وجائز حصول الاتفاق بعد اختلاف كان وافتراق في العصر الواحد أو في الثاني وحيثما قد وجدت قولان لاهل عصر أول في حكمه فلا يجوز عند أهل العلم إحداث قول ثالث إلا لدى من كان بالظاهير منهم مقتدى وليس إجماع اللفيف في, في البشر عند سوى القاضي بشيء يعتبر واعتبروا في كل فن موجد إجماع أهله سوى موقع وحكم بعض الناس مع سكوت باقيهم سمي بالسكوت وقيل فيه حجة لا إجماع وقول من سماه اجماعا شاع وعند مالك وأهل المذهب معتبر إجماع أهل يثرب مقدم عندهم على وخلف غيرهم لهم فيه اشتهر واتفق الجميع في التصريح بأنه من أوجه التوجيح ومثله إجماع أهل الكوفة عند أولي مذاهب معروفة لأجل أن حلّا بها كثير من الصحاب قدرهم خط. يروا وعد قوم حجة معتبرة إجماع أصحاب الرسول بعضهم وحجه متبعه قد عد قول الخلفاء الاربعه فصل واما القول للصحابي دون مخالف له او ابي فان يكن في عصرهم منتشرا فهواك الاجماع السكوتي يرى وان يكن لم ينتشر فذلك من جملة الحجات عند مالك والخلف فيه عندهم للشافعي وما اتى من الخلاف الواقع بين الصحابة الكرام الجلة يجعل من تعارض الأدلة ويدخل الترجيح حيثما ورد بينهما إما بكثرة العدد إما بأنوافاق بعض القول. فعليه هبه واحدا فقر كفا وواجب إن استوى القولان رجوعنا إلى دليل ثاني القول في التبين للقياس مع ما به يلحاق من أجناس والأخذ بالقياس أمر معتبر وهو مجال لجتهاد والنصر إذ نازلات الحكم ليست حصر والنص والإجماع شيء منحصر فاضطر للإثبات بالقياس ولم يخالف حكمه في الناس سواء الظاهر إذ غيروهم هو لديهم حجة تسلم لكنه يضار فيه آخر إن لم يرى الحكم سواه ظاهرا وحده إثبات حكم واقع في غير ذي حكم لأمر جامعي فغير ذي الحكم يسمى فرعا وما له حكم فاصلا يدعى يدخل في الأحكام للأسباب والقصد حكم الشرع في ذا الباب في المقدرات كالكفارة لكن أبو حنيفة مختار، ولا قياس عندهم على الرخص والشافعي بجوازه يخص شروطه محسوره ثمانية في الأصل والفرع وحكم آتية فاشتارت في الأصل أليس يرى يخرج عن باب القياس إن جرى بكونه من التعبدات كعدة الركعات في الصلاة أو كونه يختص بالرسول حسب ما قد جاء في الموقول ولا يكون الأصل فرع اصل سوى هو القلف هنا في النقل في فرعه مخصوصا الا يكون حكمه منصوصا وان يكون فيه ما في اصله من وصفه الجامع في محله واشترط في حكم اصل ان يراه ملتاسبا للشرع حيث قرر له ثبوت عن دليل شرعي ولم يقرر نسفه في الشرع فيه اتفاق لجميع العلماء أو للذين في سواه اختاصما قصل وتقسيم القياس ينتهي إلى قياس علة أو شابه وبعضهم قد زاد ذا المناسبة وحكم ذا يذكر حيث ناسبه، فالأول الذي به الحكم وجب من وصفه الجامع إليه. والسبب وهو لدى من بالقياس قال بلا خلاف حجة توالى والثاني ما يكون فيه الجامع ليس بعلة لحكم واقع بل هو وصف عندما تلفيه يشترك الفرع والاصل فيه ومنع الاحتجاج في ذا مذنى ذهب لضعفه وكونه يطالب ثم القياس منه ما هو خفي ومنه ظاهر لكل منصفي وهو على مراتب أولاها وهو الذين جعله أعلاها حيث يرى المسكوت عنه مطلقا أولى بحكم ما به قد نوط وبعدهما ما فل المنطوق به في حكمه المسكوت عنه فانتبه وقال في هذين بعض الناس اذ واضحا ليس من القياس فحكم ما يسكات عنه يفهم من غير فكر فيهما ويعلم ثم يلي ذيني قياس العلة هو الذي بينت قبل أصله وبعده القياس ذو المناسبة وخامس ذو شابه قد ناسبه ثم الثلاثة التفاوت جلاء فيها بنسبه الخفاء والجلاء والعلم بالعلات مما يحصل بجملة من الأمور تنقل وبعضها أقوى بن التباس وذا به تفاوت القياس الأول النص عليها إن وجد وغيره ينوب عنه إن فقد وبعده الإيماء في الكلام بالفاء أو بالباء أو باللام أو إن للعلات حيث ما أتى وثالث تر حكم ثابتا فيه على الوصف ورابع يرى حكم يدور مع وصف ذكرا كذاك الاجماع عليها خامس والسبر والتقسيم أمر سادس ثم تتوقيح المناط سابع والعلم بالعلات منه شائع وهيا مع المناط شيء واحد ليس لها عليه معنى زائد فصل وتنقيح المناط ان يرى تعينها من بعض ما قد ذكرى وإن يكن تعينها في موضعي من غير مذكور فتخريج دعي وحيثما التعين فيها التوفق عليه تحقيق المناط اطلقا فصل وللقياس مفسدات وتسعه عداد الروات فينقض الخصم على من ناظره قياسه بالبعض في المناظره اوالها ان خالف فالقياس نصا او اجماعا فلا يقاس فان يكن يخالف العموم من سنة لو من الكتاب لم يشن إذ ربما قصيص بالقياس ما عم بالخلف لبعض ناس والثان ما من القياس قد عدمت ملكوت وصف جامع به حكم والعكس ايضا مفسد ان حله وهو وجود الحكم دون العله وقدحه مع التزام الخصم كونها واحدة في الحكم وليس بالقاديح مهما التوفق بأن للحكم سواها مطلقا والخلف في النقض لأهل العلم وهو وجود الوصف دون الحكم والقلب منها عددوه خامسا والفرق أيضا قد دعوه ساجسا فالقلب إثبات نقيض الحكم بعلة بعينها للخصم والفرق لبداء لمعنى معتبر مناسب للحكم عند ذي النظر يجاد في الأصل وليس يج. في الفرع أو بالعكس من ذا ياردوه فان يكن غير مناسب فلا يقداح في القياس مهما نوقلا وسابع مهما تكون العله قصيره لا تتعدى اصله والثامن النقض لشرط عد في شروطه المقررات فاعرف والقول بالمجاب وهو التاسع تسليم يمو كالدليل للمنازع في غير موضع النزاع جملة له وقدحه في جملة الادين فصل والاستدلال في ذل العلم أخذ دليل موصل للحكم وهو على ضربين أما الأول فهو على نوعين فيما ينقل دلالة لازم في الحكم على ملزومه أو عكسه قد انجلى وسم بالملزوم ما لو تحسن في ولازم بلا من بينه كلاهما له وجود وعدم ومنتج الأقسام شطر مرتسم وجود ملزوم يدلنا على وجود لازم له قد حاصلا كذاك لازم اذا ما عودما يعدام ملزوم له قد لازم وثالث اللفظ هو المعدوم والعكس موجود وذا معلوم اذ لو شطيه حيث اتت إثبات ما ينفع ونفع ما ثبت والثاني من ضرباي الاستدلال السبر والتقسيم في أحوالي وذاك حصر الحكم في أشياء تذكار إثباتا أو انتفاءا حتى يرى المطلوب منها يحصل في حالة أو في الجميع يبطل ثم أكل الضربين حجة يرى قد مضى حكمهما مقررا فصل والاستصحاب حيثما ورد فحجه للاكثرين تعتمد وذاك ان يقال الاصل لنا بقاء ما كان على مكان حتى يدلنا الدليل المرتضى على خلاف الحكم فهو مقتضى ومثله البراءة الأصلية في أن رأوها حدة مرضية وهي البقاء على انتفاء الحكم حتى يدلنا دليل حكم ولصفها لي بها كنبهر خلافة في المذهب قول لكفري ولخذ بالأخف قول الشافعي إن كان موجودا بغير مانعي فصل والاستقراء في مواقعه تتبع للحكم في مواضعه ثم وجوده بحيث ما عرف وحاله واحدة لم تختلف فيغلب الظن بأنه يرى في موضع النزاع مثل ما جرى وهو لديهم حجة مقبولة قد اقتفوا حيث اتى دليلة فصل وخص لوعا استحسان بأنه مائل النعمان والحق فيه أنه مهما نظر بحاسب التفسير حيف معتبر فيه فقيل الحكم دون دليل يقتضيه العلم وذا بلا شك لدى الجميع محرم من جملة الممنوع أو وأحسن الأدلة ولا خلاف فيه عند الجلة وقيل بل هو الدليل يظهر في النفس والتعبير عنه يعسر وأحسن الأقوال في القضية الأخذ بالمصلاحة الجزئية فيما يقابل القياس الكلي والشافعي منكر للجل وفي وذا الاخير ينتمي فيما رووا للمالكيين ونعم ما راوا فصل وما يغلب عند الناس فعادة يدعى بلا وقد تكون في جميع الارض وتاره في البعض دون البعض ومالك يقضي بها إلا إذا خلافة الشرع فليست تحتذا والعرف منها وهو أمر معتبر لدى الجميع حكم هو قد اشتهر فصل وما يدعونه بالمصلحة قسامه ثلاثة مصححة فقسمه الأول ما قد واردا والشرع باعتباره قد شاهدا وذلك القياس ذو المناسبة مبناه برؤيي على ما ناسبه من جهاد التحصيل للمنافع والدفع للمفاسد البواقع وهو لدى بعض أولي القياس من جملة الحجات دون باس واخر شهادة الشرع بدت في عدم اعتباره حيث ثبت كالمنع من غراسة الكروم حفاة عصر المسكر المعلوم فذا بإجماع بحيث ما ورد مطارح ولم يقل به أحد وثالث مرسالها ما الشرع لم يشر بها إلى اعتبار لو عدم فذاك حجة رآه مالك وغيره خلافه في ذلك واضطارح اعتبارها الغزال في موضع الحاجات والكمال واعتبرت لديه في الضرورة وهيالتيهم خمسة مشهورة اتفقت في شأنها الشرائع دون مخالف بها ينازع وذاك حفظ النفس والأنسال والدين والعقل وحفظ المال وشرطها بأن تراك الدين مع كونها ضرورة قطعية فصل كذا سد الذريعه انقسم إلى ثلاثة فأول عدم كمنع الاشتراك في سكن الدور مخافة من ارتكاب المحظور وآخر متابع إجماع فرأيه عند الجميع شاع كسب لصنم لدى من يتقى من أن يسب الله مهما نطق وثالث أحكامه مقرره دون سواه اعتبر كالبيع للاجال أو إعمال دعوى الدماء دون دعوى المال فصل وتنبيه على المحصول من هذه الثلاثة الفصول إذ كل ما قرير فيها وذكر منه لهم ملغا ومنه معتبر وقول من يقول إن مالك له انفراد باعتبار ذلك ليس على التحقيق بل هو اعتبر أكثر من سواه ذاك فاشتهر القول في التقليد والمقلد وذكر الاجتهاد والمجتهد حقيقة التقليد في الأصول قبول قول دون ما دليل والخلف في جوازه للعلماء لكن بتفصيل لديهم مولما ففي أصول الدين منعه اجتهاد اهل الكلام الأكثرون مذهبا والجل ممن في الحديث اعتمدا وغيرهم فيه الجواز اعتمدا وفي فروع الفقه فالمشهورة وهي التي قد علمت ضرورة يمتنع التقليد قولا واحدا فيها لئن ليس ينيل فائدا وفي التي العلم بها بالناظر وشبهه يجوز عند الاكثر لغير من يفقاه في الاحكام تقليده للعالم الامام وجائز تقليد غير العلماء فيما له من المعارف انتمى وذاك كالخريص في الزكاه والجازر العارف بالذكاء واختالفوا هل يأثم المكلف في فعل ما في المنع منه اختالفوا من غير أو قلاد أو لا يأثم ومن شاء الخلاف أمر يفهم وجوزوا التقليد للمذاهب في نازلات الفقه والغرائب تنقلا لمذهب من مذهبي على شروط كلها من مجتبي وهو اعتقاد العلم في من قلد وأنه من أهل فضل وهدى وأن يكون فيه غير طالب ما كان رخصة لدى المذاهب ولا يرى يجمع بينها على ما قال فالإجماع فيه عاملا مثل النكاح دون مهر وولي وشاهد فإن ذا لم ينقل فصل ود بذل المسعي في الناظر المبدي لحكم شرعي وهو لدى الجمهور واجب على رسم سيأتي بعد ذا مفصلا واختالفوها للرسول قد حكم بالاجتهاد او بوحي ملتزم فقيل لم يكن به تغب فالوحي أغناه عني اجتهدا والاحتيار أنه قد اجتهد في غير ما الوحي بحكمه ورد والاستناد في الذي بينت مثله عفى الله لو استقبلت والاجتهاد جاز بالاتفاق بعد رسول الله في الآفاق وجائز في عصره للغائب والخلف في الحاضر في المذاهب وحيثما قد ناقلوا عن مجتهد قولين في حكم ووقت متحد فهو لذا وذا لديه يحتمل فان يشر فيه لترجيح نقل وإن القولان في وقتين لم يعلما فالحكم في هذين إن لم يكن يمكننا أن نجمع بينهما أن يتساقطا معا وان يكو التاريخ مما قد علم فعد ثانيا رجوعا التزم ثم اجتهاده إذا ما ذاكره في نازل يفتى به من كرره يكن قد راسي اجتهاده فيه وسيل ثانيا أعاده فان يؤدي لخلاف الأول يفتي بثاني ما له من معدل فصل ومن شروط من يجتهد شروط تكليف وفهم جيد ثم عدالة وحفظ يشهر وعلم ما من الفنون يذكر أولها علم كتاب الله فلا يكن عن حفظه بالساهي ولا عن الفهم له الإحكام لا سيما الآيات ذات الأحكام مجودا له ولو بواحد من احرف السبعات او بزائد وليعرف المنسوخ والناسخ له من محكم نقص به ان يجهله وليعرف المكي من سواه وغير ذا من علم مقتضاه وحفظه الجميع لن يشترط لبعضهم او بعضه وذا خطا والعلم بالحديث فن ثان وحفظه المطلوب في ذا الشان فقد كفانا من مضى في الحال ماونه الاسناد والرجال فصار علمها لدى من يجتهد مال لا جناح إن فقد وقول من يقول ليس يشترط حفظ الحديث ظاهر فيه الغلط لأخذه ذاك بالقياس في ما حكمه من الحديث قد قفي والثالث الفروع والحفظ لها لا يخرق الإجماع من حصادها بل بمما مضى مرجحا ما صح من أقوالهم أو راجحا ورابع الفنون لا محالة علم أصول الفقه فهو الآلة وخامس وهو أكيد الطالب علم المهم من لسان العربي كالنحو واللغات إذ لن يفهم شيء من العلم علوم الا بهما وغيرها من العلوم ان وجد وصفه كمال زائد في المجتهد وشرط الاجتهاد في فن ما إحكامه معرفه وفهم مع الذي يحتاج ذاك الفن من ادوات فاتبع ما سن والاجتهاد في أصول الدين أو في فروع الفقه بالتعين فالأول المصيب فيه واحد ومن عداه آثم معالد والقول للجاحظ مثل العنبر كل مصيب أي من الإثم بري وأضرب الفروع في التقسيم ثلاثة عند التعليم ما لا يسوغ الاجتهاد فيه لأننا ضرورة ندريه كالصالوات الخمس في الوجوب وعاذ الركعات والترتيب فخط الإجماع من قد خالفه وأثمر التكفيره المخالفه والثاني ما لم ندره ضروره مثل بالصودق الممهورة لكنه أجماع في الأمصار عليه أهل العلم في الأعصار فمن يخالف مرضئ إجماعا مفسق إذ خالف الإجماعا وثالث مالجتهاد فيه قد أتى لأهل العلم حكما والطرد وهي المسائل التي قد اختلف فيها على ما فوق قول من سلف في سائر الأعصار والأمصار فها الخلاف عنهم جاري فقيل إن حق قول واحد وما سواه باطل وفاسد لكنه المخطيء غير واقعي في الإثم والقول بذال الشافعي وقيل بل يصيب كل مجتهد الحد. قَوْلُ النُّحْمَانِ ذَاكَ يَعْتَمِدُ وَمِثْلُهُ الْقَاضِي وَلَشْعَرِي وَذَاكَ ذَا عَمَالِكٍ مَرْوِيٌّ الْقَوْلُ فِي تَبْيِينِ وَصْفِ الْمُفْتِي وَالْحُكْمُ فِي الْفَتْوَى وَفِي الْمُسْتَفْتِي وَالشَّرْطُ فِي الْمُفْتِي شُرُوطُ الْمُجْتَهِدِ لا الذين اوجبوا أن يجتهد وعند غيرهم يكون المفتي من ينقل القول إذا ما استفتي في الحكم عن إمامه المقلدي كمثل مالك ومثل احمد لكن مع تحقيقه في النازلة لما يكون عنه فيها ناقلة وذا عليه منذ دهر العمل فالاجتهاد لا باطلاق حصل وإنما فتياه في قضية في الاجتهاديات للعقلية فصل ولا خلاف أن يستفتي غير الفقيه عالما في الوقت واشترط مع علمه عدالته ونقل واحد يبهن حالته وعالم لم يبلو اجتهادا من فوقه مقلدا منقادا فإن يكن بليغه فالاكثر يمنعه التقليد وهو الأظهر وبعضهم أجاز أن يقلدا أعلام منه لا مساويا بدا وقد أجازه له بإطلاق سفيان وابن حنبل وإسحاق وفي تعدد رأوا إثارا أفضالهم وقيل بل ثم إذا ما ساءل المكلف اثنين أو أكثر ثم اختلفوا قيل له تقليل من شاء وقد قيل له الأحواط أولام اعتمد وأظهر الأقوال أن يجتهدى في ايهم أفضل كي يقلد القول في تعارض الادله والحكم في الترجيح عند الجنه وفي تعارض الدليلين فما فوقاهما مسالك العلماء الجمع ما بينهما ان أمكنا ولو بوجه ما وذاك استحسنا او نسخ واحد باخر وذا انه لم التاريخ شيء يحتذى والثالث الترجيح للتصحيح بواحد من اوجه الترجيح وهو لدى الجمهور جائز وقد أنكاره قوم وقولهم يرد وانما يدخل في الظنيه ولا يرى يدخل في القطعيه وحيثما قد عودم الجميع فالأخذ عندهم بها ممنوع وياجب التقليد او توقف عند سوى القاضي وذاك أعرفوا والابغدي أصله المنع قتضى والأصبهاني الإباحة ارتضى والاخذ بالمعلوم أمر حوتما إن عارض المظلون حكما فعلما مع جهل تاريخ أو إن تقدما وسابق المظلون من نسخ تمى وإن يعارض ظاهر الكتاب ظاهر سنة ففي ذا الباب مذاهب للعلماء تعرفوا منقولة ثالثها التوقف والحكم في تعارض الظواهر أو النصوص باحتياط ظاهري الأخذ بالأحواط خير مذهبي والمنع منقول عن ابن الطيب كذا الذي وفاقه قياس رجاحه على سواه الناس والأصل والغاليب إن تعارضا فرجح الغريب وهو المرتضى والخبر الترجيح فيه باد عندهم في المتن والاسناد فيحصل الترجيح في متن الخبر بجمله من الامور تعتذر بكون لفظه فصيحا او حكما به على الاخير في بعض العلم او كونه جاء لمعنى واحد مختلف في الالفاظ لا او كان نصا في المراد او يد عليه من وجهين عند المستدي او كان بالتكرار قد تاكدا او لفظه حقيقه قد وردا او مستقلا او اتى لم يتفق فيه على تخصيصه بما سبق او سالما لنضطراب أو ورد في سبب فيه عليه يعتمد او كان ينفي النقص مما قرره عن الصحابه الكرام البارره او كان بعض الصحب او بعض الاول ليس لهم على خلافه عمل مع اطلاعهم عليه او اتى بحكم العقل له قد اثبتا او كان مما لا تعم البلوى به وبالعكس سواه يروى ويحصل الترجيح في الاسناد بجوده الحفظ وبالتعداد والرفع للرسول باتفاق او كونه مستحسن المساق وباتفاق من رواته على ان اثبت الحكم به وحصلا او ان يرى اجماع اهل طيبته يعضود او راويه ذا القضيه او كونه في قصه مشهوره او يشهد العقل له ضرورة او سنه تواترت او اجماع كاذا الكتاب أو أراه الأسماع أو كان سالما من الطراب أو كان راويه لدى انتساب من علية الصحابة الأبرار أو كونه بالفقه داشتهار أو كونه مشتهر العدالة إما بتقرير الغواة حالا او باختبار او بذكر السبب او حامل علم اللسان العربي او مادنيا او له اسم واحد فاللبس مع ذلك غير وارد او كونه اسلامه تاخر فالنسك فيما قد رواه لا يرى أو لن يخالط ذهنه وعقله في زمن فذا صحيح نقله ويدخل الترجيح في القياس عند الذي قال به في الناس وقسم القياس من قال به إلى قياس عدة أو شابه وثالث يساب للمناسبة فقدم الأول تتبع واجبه عند تعارض وثالثا على ما جاء ثانيا تكون محصلا وقدم الأقوى مع الجليل على الذي يضعف والخفي وفي الجلي قدم الاجلى على اقل منه في الظهور والجلى ويحصل الترجيح عند من مضى بين قياس علة تعارضا بكون عله القياس الواحد. وصفا حقيقيا بغير زائد او كونها منصوصة او ان تعم فروعها او كونها تلفى اعم او بانعكاسها مع اضطرادها او بتعدها على انفرادها او كونها مما عليها اتوفقا او وجدت اقل خلفا مطلقا او كونها قد اوخذت من اصل عليه قد نص صريح النقل او شاهدت لها اصول عده او قلت الاوصاف فيها عنده او ايرى الفرع من القياس من جنس أصله بلا التباس أو أن يرى بعض مقدماته ينساب لليقين في إثباته أو لا يعود الفرع بالتخصيص فيه على أصل به مخصوص أو أن يرى ثبوت حكم أصله اقوى بالاجماع اوامر مثله القول في اسباب الاختلاف بيناه للعلم بشرح شافي اولها تعارض الادله والقبل قد ضمنته محله والجهل بالدليل وهو جاري لكنه يغليب في الأخبار والخلف في نوع الدليل الظاهر مثل القياس عند كل ناغر والخلف في صحه نقل الخبر بعد منوغه لأهل الناظر أو اختلاف الناس في القراءة أو مثل الاختلاف في الرواية أو اختلاف أوجه الإعراب في الخابر المروي والكتاب مع اتفاقهم على الرواية أو اتفاقهم على القراءة والقلف في أصل من الأصول للخلف في الفروع ذو وصول والخلف في حمل الكلام المحتمل على الخصوص او عموم مستقل او حمله عند اولي الطريقه على المجاز او على الحقيقه او حمل بعضهم للفظ مشترك فيه على بعض الذي فيه اشترك وخلفهم هل الكلام مستقب أو فيه مبمر بمعناه استدد أو هل هو الحكم الذي استبانا منسوخ نوباق على مكانا وهل يكون الامر محمولا على وجوب او ندد لكي يمتاثلا والنهي هل محمله التحريم او كاراهه وكلها مما راوا والخلف في محمال فعل الشارع على اباحه لذاك الواقع وهل على الندب او الوجوب محمده في حكمه المطلوب فهذه أسباب الاختلاف وقسف هذا القدر منها كافي وها هنا انتهى الذي قصدته وتم من نظم ما أردته والحمد لله على إتمامه حمدا يوفي الشكر في إنعامه وخص بالصلاة والسلام رسوله المبعوث للألام وعم منه بالرضا والمغفره جامع آله الكرام باررة